بسم الله الرحمن الرحيم الأنفلاة تلك الكآيات الكتاب الحكيم أكان الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قد مصدق عند ربهم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 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السلين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون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 في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفرحوا بها جاءت ريح عاصفون وجاؤهم الموج من كل مكان وظنوا، وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن جيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَلَنُنَبِّئَنَّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ ما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختل طبي فاختل طبي نبات الأرض مما يأكل الناس والأعماه حتى حتى إذا أخذت الأرض خوفها والزينة وضن أهلها وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْ غَنَى لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا فِجْهَنَّمَ حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 قل هل من شركاء ان يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فان تفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفَمَن يَهْدِيهِ الْحَقُّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمْ من لَا يَهْدِي إلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَبَعُ أَكْثَرُهُمْ إلَّا ظَلَلَ إِنَّ الظَّلَلَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ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 لا تعملون ومنهم من يستمعون اليك اف انت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر اليك اف انت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ وَدَخِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ إِنَّ اللَّهَ وَمَا كَانُوا هُدًى وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعهزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض نفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط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 وَالْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ لَيْسَ لَهُ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَٰذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ۖ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليت فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذالك نقبض على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وبله بأياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِن عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ بِمَا جَاءْتُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتُنْفِثَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاتَّقُوا إِنَّكُمْ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ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 وندجنا برحمةك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آلة قومكما ببصرا بيوته وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبلكم وأطيب الصلاة وبشر المؤمنين.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 قال قد أجيبت دعوتهما فاستقيما ولا تتبعا لسبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا بمن إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بن إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ مَنَنَّا وَعَنابْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوْءًا وَصِدْقًا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمُخْتَلَفُوا فَمُخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَرِفُونَ فَإِنْ قُلتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَ أَكْلَ الْحَقِّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَ النَّمِينَ الْمُمْتَرِينَ